سورة صاد من صلاة التهجد من الحرم النبوي لعام 1406 للهجرة صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا عن جاءهم منذر منهم فقال كافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الهلة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك, في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابه أم عندهم خزائن الرحمة أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جمج ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم الوطن وأصحاب الهيكة ولائك الأحزاب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 إنا سخرنا جبال معه يصبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له وواب وشددنا ملكه وآتناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نباء الخصمي التصور والإحرابي دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخفص ماني بغى بعضنا على بعض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 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من خلطاء ليغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعموا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه واستغفر ربه وخر راك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لحل زلفا وحسن معاب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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نمال عبد إنه وواب إذ عرض عليه بالعشي الصادناة الجياد فقال إني أحببت حب الحير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب هدوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وعقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهد لي ملقا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاد فسخرنا له الريح تجريب يمره رخاء حيث عصاد والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرمين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزوفا وحسن مآب وانقر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصلي وعداب اركب برجلك هذا مغتصل بارد ووشع بارد وشراب وَوحن له أهله ومثلهم معهم رحمة من وودطال للباب وَخذ يد قهم ف به ولا تحللك إن وجدناهُ صابرا النن العبد إن هواب وودكر إبناائغاالم وصحاق ويعحوب وال الأدي ولاصال إن أأَخلصنهم بخالسة بفر غدار وَإنهم إن بَنالَ منن المُصطَة إن الأخيار. وَيَقُولُ الإِنسَانُ لَئِنْ أُمْسِكَ لَيَكُونَنَّ وكل من وَلَيَكُونَنَّ هذا الْغَافِلِينَ وإن إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ لهم إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ فيها فَمَن فيها يَرْجُو كثيرة رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا هذا ما رَبِّهِ أَحَدًا وَلَا إن هذا إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا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 قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد أحفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز غفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يذ يقتصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة اني خالق بشر من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابني وما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي استكبرت ام كنت بما خلقت بيداي استكبرت ام كنت من العالين قال أنا انا خير ممن خلقني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال رب فاغفر لي يوم الرسل قال فانك من المغضوبين الى يوم الوقت معلوم قال فقال فبعزتي لا اغوين لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال ان حق والحق اقول لاملا ان جهنم من قوم من تبع قومهم اجمعين وما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين انه الا لقر للعالمين ولا تعلمون بعد حي